الأرأيتُم إِن كََ مِنْ عذِ اللَّهِ وَكَفَْتُم بِهِ وَشاَهِد شَاهِدُ مِن بَنيِي إسْرَائلَ على مِخْلِهِ فَآمَنَ وَسْتَكبرَرْتُم إِ اللهَّهَ لا يَهْدِقَوْمَ الظَّالِمين. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا افْقٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَزْدَادُ بِهِ شَهَادَةً وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون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 فإذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِذَانِنِّي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَالَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أولائكَ الذي ن حّعَ لَهم القُ فيِي أُم قد منِ قدد خلَت مِ قبهم مِ الج والإِننسهُ كانوا خاسِرين. وَلِكُلٍِّ دَرَجَاتُ مَِّا عَمِلُ وَلوَفِيَهُ أَعمالَهُ وَهُمْ لا يُظْلَمُونِ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 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَا إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هذا عَارِضٌ مُنْصَرِنَا بَلْ هُوَ مَا استعجلتم به ريحٌ فيها عذابٌ أليم تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يَرَى إِلا مَسَاكِنَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَ قَدمَكََّهُم فيِي مَائِم مَكَن النَّكُم فِيهِ وَجَعَناَا لَهُ سَمعُ وَأَبَ الصَارَ وَأَفْتِدَةَ فَمَا أَونَّ عَنْهُم سَمْعُوم وَلَا أَبَصَارُهُم